أربعة عشر. استمع إلى العبارات ثم ضع علامة صح تحت الصور التي تسمعها. مكبر الصوت. لوحة المفاتيح. جهاز التحكم. الشاشة. المودم.